أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلوا نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها. خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والميين أسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب نليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 إِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطَنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنسا وإني سميتها مريم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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي ولبكير وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ إذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ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 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَجْعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وَأَنْ تُم لا تعلمون مَا كانََ إبهِم يَهودَ وَل نَصْرانيَ وَل كَان حَنِي فَ مُسلِمَ وَما كانََ مِنَ المُشركين إِ أَلَ الناسَّاسِ بِإِبرهِمَلََّينَ التَّبَع وَهذ النَّب وََّذينَ آمَنُ واللَّهُ وَدِيُ المُمِنين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 بلَ مَنَوْ ف بِأَهْدِهِ وَاتَّقافَ إِن اللهَّه يحبُ المُتَّقين إَّينَ يَشْتَرونَ بِبعهْدِ الللهِ وَأَيمانهِم سَمَنَ قليِيلاًا لائِكَ لا خَل قَلَهُم فِي آخرِر أُلائِكَ لا خَل قَلَهُم فِي خِرَةِ وَلَا يكلّمُهُم اللله وَل يَوظرُ إلَيْهِم يَوْمَ الْ القياامَةِ وَلَا يُزَكهِم وَلَهُم عذاابُ نَ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 وَيامرُكُمْ بالِالْكُفرِْ بعد إِذَا تُم مُسلِمون وَإِذا خَذَ اللهَّهُ مسَاقَ النَّبَِِ لَمَا آتَينَاكُم مِنْ كِتابابِ وَحكمْمَةٍ ثمُ جَاءكُمْ رَسُول ثمُ جَاءكُمْ رَسُول مُ صَدِّقُ لِمَا مَعَكُملَُ مِن النَّبِهِ وَلَتَصرَّ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 قُل بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيئُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْ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 اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء لأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم وَما للَهُ مِ صِرين صَدَقَ اللَّهُ العظيم.